ايحسب الانسان ان يترك سدى الم يكن طفه من مني يبناه ثم كان علقه فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى